اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين واكتب الصحة والسلامة والعافية على أمة محمد أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.